أتي إليك يا ربي فانهضني أتي إليك بكل ضعفي فانظر إليك واشفي نفسي محتاج إليك يا ربي انهضني يا يسوع انهضني I'm not up for your business. I'm not up for your touch. I'm not up for your العجيب الهب قلبي فاشبع قلبك بسدف حبي تعال بقوة في كل عظامي حبك يملع كل كياني تعال وابدد كل حزاني ينهض